لبيك يا أبا الفاضل لبيك نحن جنود العباس نحن جنود العباس نحن جنود العباس خسم شفيدي مخلوق العالم نحن في وجه السهم نحن جنود العباس من القمم لبيك يا الفاضل نبيك يا هبل فضل احنا على عهدك يا قمر جنود العباس كل ننزل كالمطر مو منا اللي خاف الخطر جنود العباس نصبر ونذل النهر جنود العباس نبيك يا هبل فضل نبيك ضرب الشعائر للابد <تصفيق> منك يا ابو فاض المدد ونقاوم بعد وفايا نبقى على الوعد نحن جنود العباس لبك يا <أب> <تصفيق> <تصفيق> لبك يا <أب> <تصفيق> قلنا اسالوا سوح الحرب نحن جنود العباس يا الله ترعد من نطب نحن جنود العباس لحسين مملوك القلب نحن جنود العباس الكل سهل واحنا الصعب نحن جنود العباس لبيك يا, لبيك, يا لبيك يا ابا الفضل لبيك يا ابا الفضل من غيرتك يا ابو الفضل نحن We are the soldiers, you complete. We are the soldiers of Abbas. We are the branch, you are the root. We are يا soldiers of Abbas. We will rule with justice. We are the soldiers of Abbas. نلقى مر ماخذ العشق نحن جنود العباس ويا حسين بعد ما نفترق لبيك يا عبد الفضل لبيك يا أبا الفضل لبيك, الفضل لبيك يا عبد الفضل يا عبد لا الحسين بكل زمن من عند هاخذ صيت الوطن اذا الشعائر ينشرن لأرواح ننطيح تمن نحن جنود عباس لبك يا أبا الفضل لبك يا أبا الفضل لبك يا أبا الفضل